ممات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوت ثارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إن من المُسَحَّرِينَ ما أنْتَ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَأَتِبْ آيَةً إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ لَقَتُلَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِصُبُوٍّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ